Durdun cüzus. Ağzı bılla'yın Şeytani Raziim. La tanalıl birr hatta tufiqum imma tuhibun ve ma tufiqum yehiçey. Fina Allah bhi aleyim.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 ومن يعتسم بالله فقد هدي إلى سراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليذروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغذب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما كانوا يعتدون ليسوا سواء من على الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون على المكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خيره فلا يكفروه والله عليم بالمتقين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُمْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شِيعَةٌ وَمُلَكِ أَسْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْرِّيحِ فِيهَا صِرْنَ صَبَّتْ حَرْثَقَ مِنْ ظَلَمٍ أَنفُسَهُ فَالَكَتْ وَمَا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 وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَأْتَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُّهُمْ وَإِنْ تُسِيئُوا كَسَيَّأْتُمْ يَفْرَحُونَ بِهَا وَإِنْ تَسْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بما والله سميع عليم اِذَا مَطَائِفَةٌ مِنْكُمْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ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 ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليه من يعذبه فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء من يعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يعدت للكافرين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 والذين إذا فعلوا فأحشتنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلد ماء قبل كل سنة، في العرض فض، كيف كان عاقبة المكذبين؟ هذا بيان للناس وادع وموعدة للمتقين، ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم لعلون إياكم مؤمنين. إِيَّاْ بِسَاسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْيَمُنُ دَابِيلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّانِّينَ وَلَمَحْسَبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْقَنُّونَ كَافِرِينَ أَمْ حَسِيبٌ تَبْلُغُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يعلم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تضرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبين فلن يدر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مَّعْجَلًا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ومن يريد يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا والثمد والسرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بإلا مولاكما وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رغم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثل الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنا بإذنه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 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ <تصفيق> ثُمَّ أَذَاقَكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ يُمْنًا فَتَمَتَّعُوا يَغْشَى قَلِيلًا مِنْكُمْ طَائِفَةٌ مَا فِي أَنفُسُهُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يغفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لم كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرزا الذين كتب عليهم الختل إلى مذاجعه وليابتلي الله في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يا تقال جمعانه إنما استزلوا من الشيطان من بعد ما كسبوا ونقد عفوا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا درموا في الأرض وكانوا غزلوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أمتتم لما اغفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أم قتلتم لئن الله تحشرون فبما رحمة من الله ليت ولا كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فأفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتبكر على الله إن الله يحب المتوكلين إن يسركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي يسركم من بعده وعلى الله فليتبكر المؤمنون فما كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تؤفى كل نفس ما كسبت أو لا يظلمون أفمن اتبع اللَّهِ الله كمن باء بسخة من الله ومأوى جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بسير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتهم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمن وليعلم الذين نافقوا وقيل لم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يرفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لما طاعونا ما قتلوا قل فاذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحياء عند ربهم يرزكون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 فلا تخافون وخافون إن كن مؤمنين. فلا يحسن الذين يسارعون في الكفر إن لم لا يذر شيئا يريد الله ألا يجعل للحظ في خير ولا عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يذر الله شيئا ولا عذابا ليم. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نمل لهم خيرا لانفسهم إنما نمل لهم لازدادوا اسمه ولا معذب ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَتَمَنَّوْنَ مَا بَذَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَكَن سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَلَكْتُ بِمَا قَالُوا وَقَتَلُوا الْمُرْسَلِينَ أَبِ غَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مُظْلَمًا لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدَ إِلَيْنَا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسولم يا قبلي بالبينات وبالذي ميا قبلي بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتهم إياكتم صادقين. فيكذبوا كفخذ كذب رسولم يا قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس يُذائ قتل الموت فَإِنَّمَا تُوَفَّى نَجُولَهَا وَجُورَهَا القيامة يَوْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فاز الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عزم المور وَإِذَا خَذَلَ الظَّالِمُونَ فَاقًا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا, فلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ من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 ربنا إنك ما تدخل, ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لا لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي وَلَمَضْحِلَ النَّعْمُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْنَهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندِهِ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغْرَرَ النَّكْتَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ فَمَأْوَىٰ جَنَّةٌ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من آل الكتاب لمن يؤمن بالله لمن يؤمن بالله وما أزل إليكم وما أزل إليم خاشعين لله لا يشترون أبيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذين تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبذل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خيفتم ألا تغصتوا في اليتامى فانجحو ما طاب لكم من النساء مثنا والثلاثة ربع فإن خيفتم ألا تعذلو فواحيدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أذنا ألا تعولوا وات النساء صدقاتهن فإن لكم عن شيء منه نفسه فكله هنيئ فلا تؤتسفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاتفعوا من أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الواندان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أكثر نسيبا مفروضا وإذا حضر القسمة للقرب واليطام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا له قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حذل فيين فيكن نساء فوق اثنتين فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان لهم ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو ذين أباؤكم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 إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توسون بها أو ذين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فأمشوا ركاء في الثلث من بعض وصية ينصى بها أو ذين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ترجع حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جناتا تجري مياه تحتها النهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل النار خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتينا الفوحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن, عليهن أربعة أميكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أم يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوما فإيطابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك, فأولئك يتوب الله عليهم فكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حذر أحدهم, أحدهم الموت قال إني قال إني التوبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرام ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرتمهن فعزا أن تكرهوا شيئا الله في خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحظاه النقي طارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بحطانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مفاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بهين بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم